<أدا في> لهفة لقاء كلمات جزاب جادل بقمي أداة علي الكدادي أنقاد لك ولا وما زال يذبح قلوبه لاوية أنقاد لك ولا وما زال Haroel al, moaiv al ik, buitorig. Ma beni cit al, haroel al, moaiv al ik, buitorig. Moaiv al ik, buitorig. O ma beni wajl وما بان وجهك ولا الليل الشمس تضحك على الغيا الشمس تضحك على الغيا على ايدك الحلا يختال خذيت عرش وكرسيه على يدك الحلا يختال خذيت عرش وكرسيه خذيت عرش وكرسيه سلم على شفتك لاسأل رجك على الجمرة الحية سلم على شفتك لاسأل رجك على الجمرة الحية رجك على الجمرة الحية أخذت من دلتك فنجال يسوى ذلاذين برية أخذت من دلتك في انجال ثلاثين برية يسوى ثلاثين برية وطريك لمر بال وفرقاك كية على كية وطريك لمر سيحات بال وفرقك كية على كية وفرقك كية وفرق وانا من الجال, لين الجال عليك صفق من الجال, لين الجال عليك صفق بكفيا عليك صفق وجر صوت الغلام أول لا حي الصوت قمريه وجر صدى الغرام والولا حيا صدى قمريا حي ما بين الأفات اللي جا ووصل لدق رقمك بعفويه ما بين ووصل لدق رقمك لدق رقمك بعفوية اتقبلة شاشة الجوال وقبل لاجل راعية اتقبلة شاشة الجوال وقبل لاجل راعية وقبلة لاجل راعية أضيع لقلت كيف الحل بالبحث الغير عادي لا تشره كان صمتي طال بحد كتب حد لا كان صمتي طال بعد كتب حد خوافي كتب حد الحب ما عاد برجل والله يعلم وشني الحب معذره بالرجال والله يعلم وش نديه